يا أيها الذين آمنوا قُلْ فسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارٌ وَأَهْلِكُمْ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَأٌ ملائكة غلاغ شداد لا يعشون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون